فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادىها من تحتها ألا تحزنين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 فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِرْرَحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ مُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُمْ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ مْرَاسَ وِنْمَ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 112. وقصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا 113. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبار شقيا 114. والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت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 مِن ہوں مستقی دائنی فولی دینک فومی یو می نیم امیا بھی میتھ ن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 یا اور منتیا تہ لڑیا قال, قال سل منالی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 أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ وہ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وت فِي الْكِتَابِ کتاب إِنَّهُ صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسراء 122. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا